بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان الحق يا چك لنا وكاني الروجي قيامات ابدا گينيت كلا الروجه دا خداي گورا حق راسي بتويد سپينيت ملحقه إن جاء برسير دكاتو زياتر الجرينجي أو روج الدخات برشاو تيبي او روجا. وما أدري ما حقه. دكاتو تزاني أي بيه غمبر أي آدمي زاد أو روجة تيو تونو تتنقان كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم صالح عاد قوم هود. او روجيان بدروزاني فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه ان جاء قلي ثمود بدنجي سامنا شي سامناشي قوري توخينر لاناوبران وان ناد فاهلكوا بريح صبصر عاتيه قلي عاديش بر الشبايه شي بهزي ويرانكر لاناوبران سخرها عليهم سبعة ليو وثمانية أيام حسوما فتر القوم فيها صرعك أنهم أعجاز نخل خاوية حوت شو هشت رج هلي كرد السريع بدرامو بهاز دتبيني أجر لبيب ويتها او خلكه همون لالو لو بال يدكوتين هر وقدي دار خرماي للريشه الكنراو تون با اساني دكويتو شق دبات فهل ترى لهم من باقيه جايا دبينيت كسيان ما بيتو كسيان الرزقاري ببيت وجاء فرعون ومن قبله والمعتفكات بالخاطئه فرعون اواني پیش عوي شو دانشتواني ديهات و جور بوکان بتاوانو خراپه هات تعصى رسول ربهم فاخذهم اخذ ربيه هر يشيق لوانا سرپيتشيو سركشيان وان برامبر بيغمبري پروردگاريان او سا قرتني بقرتني شي سخت ان لم ما طغى الماء أحملناكم في الجارية. تي ما كاتيك أول سنور درتشو لكاتي تفانك أي نوع دا؟ أيoman لكش تدا هالجرد باو با بيراني أيوة. لنجعلها لكم تذكيرت وتعيها دون وعيه. تابي كينيات غاري وبدار كرو بو ايو لو جوي بغريت او جوياني هوش مندن فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال فدكت دكه واحده ان جاكات يغ جار فو دا زاوي وكان هالجيران جيرانو يكره دران بيقدا فيوم ايد وقعت الواقع لو الوجدا يتر قيامه برب هذا بيت وي السماء فهي يوم ايد وهي اسمنهم يشقوا فقد بيتول لكذا ترا زيتو شلو شول دبيت والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فريش <تصفيق> كان لقوش وكناري جهاني نوداء ما تختي برواد جارت أو رجاء هشت علي دقيت هشت فريشها يا هشت نستها بصر سريانوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لو رجدا بشان درين هتشتغل النهان يكانتان شارة ونية فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها مقرئ كتابيه جاوي نامي وكان الراستي آو بدال خوش یه چی بس نور و بها ولو ها آوتان نمیکرده و کانم بیگرن و بیخوان و آوت ما شایب کن. اِنِّي ظَلَّتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسابِهِ سی من کاتی خوی سوردم زانی و دل نیابوم کبام لی پرسینه و دجم. فَهُوَ جاآ و باخت وار لجیانی که بر لشادی و کامرانی داده جی ک زور پی رازیه لب هشتی بزر و بلنده لب اخش لا پالی شاخه کانده لناو کوش کوتلار کانده. مي وهاتي زور بدرخت كانيا والشور بوتا وو ليكر نويا اسانو لدست راستدايا قولوا واشربوها لي ان بما اسنفتم في الايام الخاليه انجا بياندو تريد بخونو بخونا وان نوشتان بيد بهي دست بيشكريتان للروشغاري رابر دودا واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه بلا موينا ميكردا وكان ددريه الدستي خواز گم مردن کم یک جاری با یا آواز زندو نکرما یتوا ما اغني عني ماليه هلک عني سلطانيه و تاء و مال ساماني کبوم فريام نکوت بلکون نما و تفرت نابو اود لدستم دانما و خذوه فغل ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فسلكوه أوسا يترفر من درات هذا يوبي قرنو كوت زنجير لدستوقات مليب آلين لو دعا برودو زخرا بيت شبكانو بيخن النبي باشان بزنزير چي حفتا قزيبي وسنوا بكولكو ستونو پا يكاني ناو دو زخوا إنهو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين تنك براستي أمكاتي خوي إيمانو باوري بخداي قور النبو بتمائي زندوبونا ووليه پرسينا والنبو. هانی کسی نداد که خواردنو ببخشن به جارو بیان واقان، هر خمی خویبو. فَلِسَلَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ کوته امر رو آلیره، هیچ دلسوزی چی نیا؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ خوراکی شی تنها لچه موزخهای داشت و راون بیاد هیچی تر نیا که کذ باران. فلا اقسم بی تبصرون و ما لاتبصرون. اینه لقول رسول کریم. سرین دم باوش تاني کدی بینن باوشی کنای بین نادیارن. براستي ام قرآنه لزاري پيغمبره چي برريز وا پيتان راده اندريد ياخد لرغي فروستاده چي برريز وا پيتان ده قاد كجبرايلي فريشته وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون دلن يابن كام قرآنه گفتاري نيا او بوزور كامتان باوردهنن ولا بقول كهله القليل لما تذكرون. جفت تريفال تيوز زوانيش نيا أو بوزر كم من رب العالمين. بل كأم لا لا ينبر جهان كان ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين خوة محمد هندق سو قفتاري بدم إما وهل بستايا أواب بهزو دمان قرد لبو دوار رجي دلي دبتس و ديمرانين اوسا هيتش كاسيجنيه برغريب كاد وإنه لتذكره للمتقين براسيام قراني يا داوري و بباريس كارانو خدا ناسان وإنا لنعلم ان منكم مكذبين یم براستی چاک دزانن کنی و ده کسانی چه نو پیداده ام قرآن بدرو دزانن. و اینه لحسرت علی الكافرين. بجما القرآن لروجید و ایداد بتهوی آهنالو پشیمانی به سنور بو به باوران. و اینه لحق اليقین. براستی ام قرآنها. حق و راسقيني چه دلنیا بخشه بإيمانداران فسبح باسم ربك العظيم كوات أي پغمبر أي إيماندار بردوام تسبحات استعيشي پروردگاري مزنو گورد بكار